بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوُوا أَفَلَمْ يَرَوُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّمَا نُخْسِفُ فِي الْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ من مُّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَذْكُرُ رَبَّهُ فَيَخْشَاهُ وَنَحْنُ سَمِعْنَاهُ وَنُطِيعُهُ وَأَلْقَيْنَا فِي مِن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتمافيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل عباد الشكور، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأتى. فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتُ الْجِنِّ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ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 وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل.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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليه الإبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لكوا عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إِلَّا لِعَالِمٍ مَّن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يَخَامُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَقَنَّا مُؤْمِنِينَ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 ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلى قالوا مترفوها الا قال مترفوها ان بما ارسلت بكافرون وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 قل إن ربي يبسوقر لمن يشاء من عباده ويقدر له وما فقته من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو غير رازق ويوم يحشرهم جميعهم، ما يقولوا للملائكة، ثم يقولوا للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. أكثرو بهم مؤمنون، فاليوم، فاليوم، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرر، ونقول للذين ظلموا ذوقوا, ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها كذبون. وَإِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَيْنَهُمْ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إلَّا إفْكُمُ مُفْتَرَاهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ سح رم وَمَا وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أوصلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلوا مع ما أتيناهم أكذبوا رسل فكيف كان نكير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 قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى الْفَزَعَ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتمون كما فعل بأشياعهم من